إذا ما تتقوا امنوا اذا ما تتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم تتقوا امنوا ثم تتقوا احسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلنكم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 مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وقبل أمره